وَطَالَ فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض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 تَقَتُونَ رَجلًا أَ يكُونَ رَبّ اللهَّ وَقَد ج ك بِالبَين وَقَ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 هديكم الا سبيل الرشاد وقال الذين امنوا يا قوم انني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين مِن بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدَبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَيَصٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَا